كور النهار على الليل وكور الليل على النهار إلهنا يا من هدى من الضلالة وأنار الأبصار إلهنا يا من ذلت لوجودك المخلوقات جميعا إلهنا يا من تعلم مكانا ترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا إلهنا اغفر لنا ذنوبنا جلها وتبقها علانيتها وسرها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا كلها وتبقها على نعتها Szanowna Pani, szanowna Pani, szanowna Pani, szanowna Pani, szanowna Pani, szanowna Pani, szanowna Pani, szanowna Pani, ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهور به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماغنا وابصارنا وقواتنا أبدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على ما ظلمنا وقصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما على ذلك اللهم اغفر لهم رحمهم اللهم عز الإسلام والمسلمين ودلا الشرك والمشركين ودمر أعداك الدين اللهم ابن بهاذه الامه ضرا يعس فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم اغفر لوالدينا اجمعين اللهم جازهم بالاحسان احسانا وجازهم بالسيئات عفوا وغفرا رحمةك يا رحمة الرحيم، اللهم اجعل الغر الكريم العظيم هو رسولنا، وجلاء أحزاننا وضمونا، وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثلان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين